قلوحي سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولده حزب قلوحية فصرت للجنون سيسمى الربين الذحنين يتشرد الحنام ينشن يتوى حايد تسرد ثرباة للجنون أننا سنسرد القرآن كل شيء ذي العجيب يسول ليه غروين الرحان نمنيش ولسن الشوقيم حد ذا الشريكي بابنا بابنا غالي دي الشنيش وريش عيز وجه ولا كان يقول شفيهنا على الله شتط واننا ظننا ان لن تقول لنشول الجن على الله كذبا هي يجرد الكتبغة في ربيع ننوى العبادة في الجنون قلت شكدفنا في ربيع وإنه كان رجال من نرس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتموا أن لن يبعث الله أحدا أن لن حرد العبادة تعنين كنغل جنون إيسنرنان المحناث النوان أمكن فنوان أربودش كريوان وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرصا شديدا وسهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أماراد بهم ربهم رشداء أقرغنا نريد هنا نفاتي التورذ العسا يقول يكذف التوجن نلنسغي مدد يس أن يدرد نحسس ونريح السن ثلاغ ذنف التوري عسيث ويسن مدشرة نفغان يوذي لن ذي القعام نغش نفغى ذا في في رئيس نصلابه ثبعا وإنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الضر ولن نعجزه هربا ذي نغوذك صرحا ذي نغوذك ونصريح نفرق لكتير بوعا نزرى ربيها في رقع اورث اللي في اولاد وان لما سمعنا الهدى من نابه فمن يومن بربه فدا يخاف بخسا ولا رهقا وانا من المسلمون ومن القاشطون فما نسلم فاولائك تحر ورشد وام القاشطون فكانوا لجهنم حطبا نشرر قرن نميش ماذا وين يومن السبابيس ور يتسجد السنغس ورد تسجد فلاس ذهن أغويل لان ذهن السلم ذهن أغويل لان ذهن الظلم ماذا ويذ يقرن ذهن السلم واذا كوفانك صرحا ماذا ويذ يلان ذهن الظلمين ذي صغر نجاح النماء وأن لو استقاموا عن الطريقة لأسقيناهم ما أنغدقا لنفتناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه على بن سعدة أمرت بي عن الشريعة جالبح في اللشمد فضن أثني ذنجرب بذيس وجي أنا اسم كثير ببيس لعتبي سريس فكان وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا رجوة مع ذيلة ربية أولي ذاعوث حد غريس ميك رفي ذاعو العبيس الزند في اللسم ببا رجنون حال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قلني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قلني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته يند أدد عقب فيه حدرس للنغذ شريك إنس أسع غلا كيف يكون لدينا الضراء؟ نغذى ونمرغ الصواب إننا نريس فكان ونذي ونذي ربي ونرتفق غير ريس أم ضقي الله من الحصين حتى ومن يصل الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فشيا دامون منضعف وناشر ااقل عدد اونيا السنه ربي النفيش دي الشمس جهنمه دي مشتي نه خميس مزرن اين الشواعدن اظرن وين قشان امعون النجم راره اولاد راه داش قليل أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا إنسن العلم غرام ما يقرف <تصفيق> السعاد ون نخفدي شيء لا يدريه حددرش ديشين حيدرجن ها شو ويخسر داكش كاع العشتات جوار فلاش صيادين جدفيروس اكنيف يارم مستوضن لو صياث بفن سن يحسس وين المنغرسن كل شي شرا